لآن لأ آل القرآن الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراطا المستقيم الصراطا الذين أنعنت عليهم غير الأخطوب عليهم Oh cha Aztán <síns> O uh -huh. Yeah, yeah.